وختاماً تودعكم الصافينات على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى. الصافينات لشريط الإسلامي المملكة العربية السعودية الرياض هاتف وناسخ اثنان،, اثنان صندوق بريد واحد, خمسة، واحد خمسة، صفر صفر. الرياض واحد واحد سبعة, سبعة سبعة شجاع أبي تشهد له الساحه وهذا ابن رواح قد ترك الرحه وهذا ابن رواحة قد ترك الرحه شجاع أبي تشهد له الساحه شجاع أبي تشهد له الساحه سائرون سائرون للمعالي سائر سائرون سائرون سائرون <تصفيق> الهندسة الصوتية محمد سعيد الشمري وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته